فبما نقضهم ميثاقهم وقُفْرِهم بآيات الله وقد لهم الأم بآب غير حق وقولهم قلوبنا غلْف بَل قَبَلَ الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا وبكفرهم وقولهم علام غر يما بهتان عظيم وقولهم ان ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلوه ولكن شُبّه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا تباعا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وان إن أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طع. إِباحاتٌ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَطْنَهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ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 وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا